كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين هو من الكتب القيمة لأنه يتحدث عن مقامات إيمانية وعن منازل قلبية يترقى القلب ويتدرج في هذه المراقي والكمالات حتى يصل إلى بغيته وبغية القلب مرضات الله تعالى وحبه ورضاه مع تحقيق العبودية الحقة له فإن من الناس من يدعيها ومنهم من يزعمها وهو ليس على العبودية والجاد ولذلك مقام التوبه الذي كنا نتكلم عنه في دروس الماضيات من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هو مقام من مقامات تطهير القلب ولذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بمنزلة التوبة ليدلل على أن التوبة وإن كانت هي عبودية يحتاجها المسلم ولا يترفع على التوبة لأن بعض الناس قد يقول بأن منزلة التوبة هي منزلة العوام والعصار وهذا ليس صحيح فإن الله قد تاب على نبيه لقد تاب الله على النبي فهذه توبة كمالات وتوبة نهايات وليست بتوبة بدايات لذلك حاول ابن القيم أن يقول القلب الذي يريد أن يترقى وأن يسير وأن يتدرج إلى منازل الكمال لا بد أولا أن يكون قلبا صافيا مهيئا ومعدا أن يكون فيه أن تكون فيه عبودية الله ومعرفته ومن ثم يستقيم الإنسان ظاهرا وباطنا على الدين هذا المعنى يؤكد ابن القيم رحمه الله تعالى لما تحدث عن بعض الالفاظ المرتبطه بالتوبه كلفظ الاستغفار هو من الالفاظ المرتبطه بالتوبه واحيانا يرد الاستغفار بالتوبه مقرونه واحيانا يرد الاستغفار مفردا لقول تعالى قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا الاستغفار ورد مفردا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا فقوله استغفروا ثم توبوا ليس بالقبيل الحشو فهنا للاستغفار معنى مغاير لمعنى التوبة أو ليس هو المعنى الواحد وإلا لكان هذا من قبيل المترادفات استغفروا ربكم معنى توبوا وتوبوا إليه معنى توبوا والقرآن منزه عن ذلك لبلاغته فالتوبه تعني شيء والاستغفار يعني شيء الاستغفار طلب المغفرة والمغفرة الستر ويسمى الخوصة التي يضعها المقاتل على رأسه لتقيه الضربات تسمى شنو مغفر والعمامة لا تسمى مغفرة لماذا؟ لأن العمامة لا تلقي الضربات ولكن المغفر يقيها فلو عرفنا معنى مغفرة والاستغفار هو طلب الستر من الله طلب الستر من الله يا إخوان كثير من الناس يقول استغفر الله بالخير إن ربنا يمحى شنوب يمحى الذنوب وهذا ضرب من ضروب الاستغفار وليس كل معاني الاستغفار اذا ورد الاستغفار مفردا كان بمعنى التوبه بمعنى محو الذنوب والاكثار من الطاعات والاعانه على الخيرات والاستقامه عليها في المستقبل ووقايتك شر نفسك ان ربنا يقيك شر شنو شر نفسك هذا اذا وردت ورد الاستغفار وحده انت بعد الصلاه بعد كل صلاه تقول شنو أستغفر الله ماذا تريد؟ ده شو مين ولا ما أعرف. ولا حاكيت حاكيت أقول ساكت. قالوا لا قولوا من قول. ده شنو انت لما تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ماذا ماذا تقصد؟ ماذا تعني؟ ماذا تريد؟ تريد استقامة كاملة وعودة تامة إلى الله والدليل هذه الصلاة التي بين أيدينا بالرغم من أنها طاعة. غير أني ألحظ فيها تقصيرا تجاهك في يا ربي ويا مولاي فلذلك اغفر لي واحطني بعناية من عندك أما إذا وردت التوبة والاستغفار معك تتعلق التوبة بالماضي والاستغفار بوقاية الذنوب في المستقبل قلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه قلت استغفروا ربكم بمعنى أن يقيني ربي في المستقبل بعد ان اقلع من الذنب أن لا اعود اليه هذه مغفره وتوب اليه ان اقلع عن ما مضى وان اندم وان اعقد العزم على ان لا اعود بهذا المفهوم يؤكد ابن القيم معنى جليل لم اجده الا عند العلامه ابن القيم رحمه الله يقول التوبه بالجمله هي الرجوع والعوده الى الله وهذا ينبغي أن تكون في اذهاننا جميعا بهذا المعنى لا يوجد أحد لا يحتاج إلى التوبة ليه لأن عدنا الى الله في جوانب ولكن قصرنا في شنو في أخرى ولا كيف في اشياء لأننا محتاجين شنو نصلحها ونقوم ما فيها من الاعوجاج لذلك يقول رحيم الله تعالى التوبة مبدأها الرجوع إلى الله تعالى، وأن تسلك سرطه المستقيم هداية إليه. صح؟ ما صح. أن تسلك سرط الله المستقيم شنو؟ هداية إليه. ولذلك المهتدي يطلب الهداية، ومن ذلك قول المصلي وهو مصلّي. اهدنا السرط المستقيم كم مرة؟ يا أخي اهتدينا خلاص اهتدينا. جينا الصلاة في الجامعة تاني اهدينا شنو؟ أكتر من كذي. انت محتاج الى الهدايه كما قال شيخ الاسلام بعدد انفاسك ما غاب عنك من الحق اكثر وما عرفت من الحق وأق... وقمت عليه قليل وما فاتك من الحق الذي عرفته كثير والحق الذي عرفته وعملت به تحتاج الى ثبات واعانه عليه وكل ذلك داخل في معنى الهدايه فلذلك صاحب الهدايه لا يفتر أن يسأل الله الهداية حتى يلقى ربه وعبد ربك حتى يأتيك اليقين طيب يقول ابن القيم إذا كانت التوبة في الدنيا الرجوع إلى الله والهداية إلى صراطه المستقيم فإن ذلك ممتد إلى الهداية إلى الصراط الذي ممدود على جهنم هدى إليه وتسير عليه وتعبره ولذلك يقول ابن القيم من سار في دنياه على صراط المستقيم سار في, سار في أخراه على السراط المستقيم بدون خذلان فكأنه يربط بين شنو بين السراطين بين سراط الله المعنوي في الدنيا وبين سراط الله الحسي على جهنم في الآخرة حتى صراط الله المستقيم دول هو صراط يسير فيه المؤمن بخطى ثابتة موجود في ثنايا القرآن وقد قال عليه الصلاة والسلام في ذلك الكلام الكثير بأنه مثل لذلك لما جعل خطا في الأرض وقال وتلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما ثم خط خطوط عن جانبيه وقال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لله الصراط وطريق صراط الله الذي له ملك السماوات والأرض صراط الله المستقيم الطريق الذي ليس فيه عجاج ومن سار عليه بثبات سار يوم القيامة على صراط الله على جسره على متجهنم بثبات لذلك هذه مساله مهمه طيب يقول ابن القيم ومرجع ذلك كله الى الله اهدنا من الذي سيهديك الى الصراط اذا لم يهدك ربك هدايه الهام وتوفيق لا توفق انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء الهدايه من الله ولذلك يقول رحمه الله تعالى كلام رفيق قال الصراط مبدا وعوده الى الله الصراط مبدا شنو وعوده مبدا كيف في الدنيا لله الصراط وعلى الصراط سور وعلى السور سطور مرخاه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل يعني بذلك وقائم على راسك الحديث الطويل حديثه عليه الصلاه والسلام في الصراط فالصراط مبداه في الدنيا ومنتهاه هو في الاخره فالصراط مبدا ومعاده معاده يعني وين في الاخره الى الله قال وهذا تفسيره او بعض تفسيري اسمائه الاول والاخر قال فهو الممد والممهد الممد والممد وال... و... و... في الآخرة والمعد والممهد في شنو في الدنيا إما لك الهداية زودك بالجوارح وأعطاك العقل وأرسل إليك الرسل وأنزل إليك الكتب وقام دعاة يدعون إليه فلذلك صراطه بين سبحانه وتعالى بعد هذا الحديث عن معنى الاستغفار والتوبة وان معنى التوبه ليس مجرد إقلاع عن الذنب انما الرجوع الى الله بالكليات لانه اذا في ذول عنده ذنب اقلع منه لكن عنده حاجات ثانيه ما اقلع منه هل يعتبر تائب يستحق اسم التائب يستحق اسم التائب فيما تاب ولا يستحق اسم التائب في في الامور التي لم يتب منها ولذلك هنا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله أن التوبة هي الرجوع الكامل إلى الله والإقبال التام وأن مبدأها ومنتهاها إنه إلى الله تعالى هلا يا إخوان شوف التوبة دي ربنا كان ما تاب عليك ما بتوب قال ثم تاب عليهم ليش ليتوبوا يعني محد لهم عشان هم يتوبوا فتابوا بعد ما تابوا امدهم في الآخرة بنور يجيزون به السر وهذا وارد قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا لبعض من يتخبط على الصراط قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب ظاهره فيه الرحمة وباطن من قبله العذاب ويقولون الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم هذا على الصراط هذا مدد الله لهم نقتبس من نوركم كذا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فنور المؤمن لا ينقطع معه إلى أن يلقى الله وإلى أن يجيز الصراط والذلك قال بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة وهذا انتقال عجيب انتقال من الممهد إلى شنو من المعيد والممهد إلى الممد اللي هو بمدك في الآخرة يمهد لك في الدنيا يوفقك تقوم وتصلي وتفعل سبحان الله اخوان نشوفه وهذا سوف نتعرف عليه الآن بعد قليل أن التوفيق من عند الله يقول ابن القيم وده ختام منزلة التوبة يعني الفصل الذي نحن فيه الآن هو ختام منزلة التوبة يقول رحمه الله المؤمن إذا عصى الله أو راى غيره يعصي يقف على مشاهد مستفيدا مما وقع من المعاصي يستفيد مما وقع من شنو؟ من المعاصي خالد من قيم مشاهد الخلق في المعصية مشاهد شنو؟ الخلق في المعصيه اذا عصيت وتبت ما هي العبره التي استفدتها ما هي الدروس التي وقفت عليها وبعض الناس عصى, عصى امامك وانت رايته يعصي ماذا استفدت في زول جابوه قالوا ده زنا او سرق او قدامك قاعد يعصي او قدامك قاعد يسيء الى والده انت بتستفيد انت عائلتي لساكت ماذا تستفيد هذه الفوائد التي هي مشاهد الخلق في المعصيه بدا ابن القيم يحدث عنها قال وهي ثلاثة عشر مشهدا اربعه مشاهد هي مشاهد المنحرفين فكرا وعقيده والثمانيه الباقيه هي فوائد وعبر ومشاهد اهل الايمان عند العصيان اذا عصوا هم او عصشوا غيره طيب مشاهد اهل العصيان من المنحرفين قال المشهد الاول مشهد الحيوانيه وقضاء الشهوه الكلام معناه شنو معناه المعاصي المعاصي الناس لما يعملوا المعاصي دي المشاهد بتاعه الخلق اذا عصوا مشهد الحيوانيه وقضاء الشهوه قال ابن القيم هو مشهد الجهال هذا مشهد الجهال الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان هكذا قال تعالى قال سبحانه مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار كمثل الحمار يحملوا أسفار قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل بعض البشر خلق لقضاء شهوته يظن هكذا فهو يود أن يتقلب في صنوف المتع المادية والملذات الحسية أكل وشرب وجماع قال لا فرق بينه وبين الحيوان إلا في القامة والنطق ما شاءه بأربعة. ماشي بك العين رافع رأسه فوق قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه لا تتخذوا ظهور الدواب منابرا تتجازبون عليها اطراف حديث فرب مركوبه أفضل من راكبها وأشد ذكرا لله ينبغي أن تعلم أن الحمار يذكر الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده وحكى عن الطير صلاحا. والطير صار فاتم كل قد علم صلاته وتسبيحه وفنه سأصله والله الحيوان احسن منهم النوم الله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل اولئك هم الغافلون وفي الفرقان إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا طيب لذلك تكلم عن مشاهد الحيوانية وهي الذين طبائعهم كطبائع الحيوانات وأخلاقهم كأخلاق البهائم. طيب بدأ ابن القيم يتحدث عن نفوس بعض البشر نفسه كلبية أي نفسه كنفس الكلاب من الناس من نفسه نفس كلبية طيب أوريك طبائع الكلب وجزءها الموجود في بعض البشر ولا ما فيه. قال لو صادف فجيفة تشبع ألف كلب وقع عليها وحمى سائر الكلاب ان تقع عليها لكن الكلب جشع هل في نوع من البشر كده الشغل يكفيكم كلكم في الشركه في الشغل في العمل الشغل يكفيكم هو دار يقوم براوي في البشر في اذن من الناس ما نفسه شنو كلبيه طيب همه شبع بطنه من أي طعام لا يبالي بالميتة والمزكاه يعني الكلم كان لقى خروف ميت فطيسة بيأكل ولا بيأكل وكان لقى خروف مضبوح في الصينية في الناس بعد ما ضبحوا وكسروا ببالي بي... ولا بشيل بشيل ومن الناس من البشر الحلال والحرام عنده سيان بعض الحيوانات اكرم نفسا من حيوانات اخرى فمثلا النسر لا يقع على جيفه الا ان ياكل فريسته حيه بعد ان يقتلها بعد ان يقتلها اليها يبدا بعد ذلك في اكلها اما النسر من علوه لا ينزل على الجيف والجيف المقصود هنا شنو أه؟ الحرام الجيف المقصود عندنا شنو الحرام والدنيا قال عيسى عليه السلام الدنيا جيفه قال وطلابها كلاب الدنيا شنو جيفه وطلابها كلاب قال وجد عيسى عليه السلام منظرا كلاب يمزح بعضها بعضا تتداعب اخوان اخوان فنفس الكلاب مرت على جيفة اختتلت لما اللقاء الفطيسة شكلت قال عيسى هكذا الدنيا جيفة وطلابها كلاب توقع المودة بين الأحبة ناس يكونوا كويسين أصلا شوف ما تعمل معه بيع الشراف ولا تخش معه في مشاركة تلاقي في الجامع صحبك واخوك وتضحك مما يعملوا شراكة يقول لك أكلني غشاني اشكلوا جيبوا الأجاوين فضوا الشراكة حاصل وما حصل ما السبب الدنيا جيفه وشنو وطلابها كلاب طيب الكلب عنده ميزه قال ان اطعمته بصبص بذنبه بص بص وان منعته هرك ونبحكه كان اديته برضه وكم ماديته يقوم فيك هل في بشر زي ده في نوع ما يبسردونه ما فيه إذا اديته بيكون مبسوط منك كم ما اديته بشيء حالك في ولا ما في في ناس التقوا مع الكلاب في الصفات وإن كان القاضي أبو بكر محمد ابن خلف ابن مار زبان الذي كان في القرن الرابع الهجري سنة تلتمية وسبعة طائر هجرية هذا القاضي الف مجلدا يقع في 600 صفحه اسمه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب ذو العالم اي ايه فيها كلب جاب في ايات ربنا ذكر فيها كده خاصه العلماء طلاب الدنيا قال تعالى واتل عليهم نَبَأَ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ مِنْهَا فاتبعه الشيطان فكان من الْغَاوِينَ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ينحث أو تتركه ينحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون طبعا يا أخواننا النبس بالحيوانات ده أنا ما لاداني في الدين في الدنيا اذو دارس على الاستوب وجاء واحد ماشي طلع راسه بالله. يا حمار هنا ما بجوز بقى هنا ما صح لانه محمر هذا ما يصح لكن اليهود ربنا قال الحمار احسن منهم مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا ذا عنده مشكله جاب الحديث رسولنا الحديث صحيح قال إني نهيت عن قتل الكلاب لأنها أمة الكلب ما أمة لأن ربنا غاشروا أمام من دابة في الأرض الكلاب فيها ولا ما فيها ولا طائر يطير بجناحه إلا امم أمثالكم أمم أمثالكم عند طبائع وأن بعضكم يقتبس طبائع فتكون طبائعه كطبائع بعض الحيوانات وذلك مستقر. زي كده قام عمل مقارنة قال الكلب عند وفاء أحيانا لصاحبه لكن بعض الناس تصادقه ولا وفاء له. زي كده قام قالف 600 صفحة ماشوا فضل الكلاب على كثير ممن نبيسنه الثياب أنا مجلد كان عندي. وقالت من الأول لحد الآخر الحمد لله ثو أشع أي شعر قالوا العرب الكل جامو وحتى دي قصة حصلت له مع ناس كان بيوده ويحبه خانوه وغدروا به فغضب منهم غضب شديد وقام ألقى شنو فضل الكيلح على كثير من شنو من النبي إنما النبي الثياب وحتى حتى فيها قصة من أعجب ما رأيت يعني أو من أعجب ما وقفت عليها هي من القصص الخيالية بغرض تكسيد قيم ومعاني اجتماعية لتصحيحها قال ذهب رجل إلى إبليس في زور المشهد لإبليس ولقيه وقال لإبليس عندي مشكلة كبيرة وما اظن اني اجد حلا الا عندك قال له ابليس روي قول أحكي احكي فشنو قال مشكلتي جاري قال قص مشكل جاري قال جاري شديد الميل الي رؤوف علي وعلى اولادي شفيق حبيب زول بحبنا انا حب شديد زول حبوب اذا استقرضته اقرضني ولدي ديني طوالي ما يقول لك عندك شنوء وبيجيب المتين اكتب وصلي امانه ما حدو كلام سيدنا يقول الدين الدين والديني قال ولا يرد لي دينا دينا لما يرجع لي ما برده يقول يا اخو ما بناتنا يا اخي حق الجير اكبر من كده قال واذا غبت يوم اسافر قام على عيال يرعاه يبرهم ما استطاع الى ذلك سبيلا لا يقصر فيه قال ابليس نعم الجار ما هي المشكلة؟ قال هذا الجار غني وأنا أريد له الفقر والدمار مشكلتي أنني كلما رأيت يتنعم كلما ازددت الما أريدك أن تدلني على طريقة تدمر هذا الجار لتنتهي مشكلتي وأرتاح قال فصرخ إبليس فاجتمعت الابالسه الصغار ذا من ابن زبان فسألهم قال أتظنون أن الله خلق, خلق شر مني قالوا لا قال اليوم وجدت من هو شر مني وأشار إلى الرجل يعني في ناس حاقدين لدرجه لدرجة إنه إبليزاته احتار فيه إبليزاته قالوا يا أخوانا حرام عليكم كمثل الشيطان اذ قاد الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين دام حكي الكلام ده في شمو في الكتاب وأعقبه بقوله يتلقاك بالبشر والمحبة ويضمر لك الغش والمسبة لا يريد لك خيرا قال ده ما الصح هو تصاحب الكلب ده ما صاحبه تصاحب الكلب احسلك منه الكلب بيحرسك وبيعمل لك بعض الفوائد ده غير الشرط ما منه ده معنى الكتاب يعني خلاصة نفهم الكتاب هو يناقش القضايا الاجتماعية كأنه يريد أن يصلح المجتمع طيب قال ومنهم من نفسه نفس الحماريه النفس الحمارية اخوانا في ناس من البشر زي الحميد انت اخوانا ما تزعل حس ربنا قال كده قال الناس اللي شاهدين التوراة الدين زي شنو زي حميد ونهانا عن رفع اصواتنا قال شنو ان انكر اصواتي لصوت الحميد طيب الحمار ماله اول حاجه لم يخلق الا لامرين لكد وعلف ياكل ويشتغل ثاني فش ايش الحمار عنده شو الحمار يعمل شو الحصان بيجادل عليه الحمار بيعمل ايشو لم يخلق الحمار الا لكد وعلف ومن الناس من خلق في دنياه لكد وعلف ما عنده رساله في الحياه يشتغل بالليل والنهار ما الجروش ويجي يضرب البسطه كويس والكبد واللحوم وينجو؟ ما عنده أي رسالة في الأرض. أشوف ذا. أشوفه ممكن تكون كده قال لي طيب الحمار كلما زيد في عنفه كلما زيد في كده وتعبه. كان دبر سين كثير معناه في شغله كثيرة. قال له الثمار أقل بصيرة ما عنده بصيرة والناس الحمار ما عنده بصيرة. اخواننا يعني أبلد الحيوانات ممكن يكشلوا الحمار أو الغراب لأنه اخواننا ابن القيم تتبع ذكر الحيوانات في القرآن يعني مثلا لما قتل ابن آدم أحد ابني آدم أخاه ما بعث الله له إلا شنو غرابا ليه الغراب ليه الغراب بالذات شوف, شوف التفسير بتاع القيم الايه بتقول فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوء تاخيه قال يا ويلتا عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فواري واري سوء تاخي فاصبح من النادمين ليه الغراب قال لانه بقتله اخاه صار في غربه واقرب الالفاظ اليه ان غراب أقرب الحيوانات إليه شنو؟ الغراب قال انظر بين غربته مع نفسه وندمه وبين غراب لاحله في الأفق شؤما لفعله شفت كيف؟ لذلك ابن القيم تتبع هذه المسألة فقلنا شنو؟ قلنا الغراب أقل بصيرة الحمار أقل بصيرة وهكذا طيب ومن النفوس نفوس سبعيه غضبيه لا تقوم الا على العدوان ولا تستلذ الا باذى الاخرين حصل ما حصل حصل ما حصل طيب بمعنى همته وطبعه ان يقهر الناس لا يحترم الانسان ولا يتعامل مع البشر من خلال آدميتهم يتعامل معهم من خلال سبعيته يعني أشبه شنو السبع المفترس طيب قال طبيعته كطبيعة السبع لما يصدر منه إخوانا في ناس حدوانين بطريقة معادية وكل من اتبع قوته الغضبية بفش ويكور ويهج في الناس ويشاكل ويأذى ويتكلم ويضرب ويقتل هذا, هذا شنو؟ نفسه نفس شنو؟ سبعية ابن القلب يقول شنو؟ قال حرمت لحوم السباع لأن اللحم المأكول يؤثر على الطبع فمن أكل لحوم السباع كان خلقه شرسا حتى لا تتقاضى طبعا ذميما وتتبع خلقا منحفا نهاك الله عن أكل السباع وكل ذي ناب من شنو؟ من السباع وكل ذي مخلب من شنو؟ من الطيور طيب قال ومن الناس من نفسه فاريه للفقه الفار ما له انا بوريك صفاته وانت شوف في راس زي ولا ما زي اولاً فاسق بطبعه مفسد لما جاوره خلق للضر اشد في في الناس ولا ما في في ناس ما عندهم شغله إلا الضرق فيه حتى الفرد يخش الدولاب، يجرم الهدوم كلها ياخي ما تمسك واحدا جرم الحد ما تنتهي منها كلها وتشبع بعد شبه ثاني الشبه ما شبه شبه يجرم ده يجرم ده إلى خبثه كله كله ما ينفع ولذلك أسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو؟ الفويسقة وإذا وقع في سمن وجمد يزال محوله وإذا وقع في مائع يفسد المائع كله كان وقع في زيت شوف كان عندك دكان وجاء وقع عليك في بيميد زيت السمسل تدفق زيت السمسل وكل بيميد أولا على السبيع للناس حرام ما يجوز هذا فقه عليه الصلاة والسلام في شنو في الفار الفار مضر وفي ناس ما لهم اخواننا والله في ناس الفار بالنسبة ليهما مدر من الكثرة معناس مدرين يا أخواننا حصل أو ما حصل طيب بعدين قال ومنهم من نفسه على نفس ذوات السموم من الحيات المؤذية كالحية والعقرب طيب وده نوعي هاتف البرسط يا أخواننا العقرب والحية بتؤذي بتؤذي ليه سم العقرب ده كعب السم كعب بيقتل لما كتن عقرب السم الفدابي في, في الحية الحي الحي قاتل اول حاجة اقتل منه اقتل حية نفسها هو ليس بيقاتل على الاطلاق وليس بيضار على الاطلاق ولكن النفسية الغضبية والخبيثه هي التي تجعله إذا خرج منه وصادف محلا آذاه ضرب ابن القيم باصحاب النفوس السموميه بالمعيانين من البشر العين الحارة أيزوا العين الحارة ده نفسه نفس سمومية كالعقرب والحيه ليه ابن القيم غشن يقول العين وحدها لا تفعل شيئا إنما النفس الخبيثة السميه التي فيه اذا تكيفت بكيفيه غضبيه النفس دي مع شده حسد واعجاب وصادفت اعزل من سلاح الذكر المتحصن به اردته وربما اصابه العطب او اصابه الاذى لما نظروا الى سهل بن حنيف او عامر بن ربيعه وهو يغتسل فقال من نظر إليه لم أرى جلدا ولا كجلد مخبات قال الزرد بس تقول عروس قافلنه من الناس قال ليه كان باستحمى لبط, لبط عنه شنو أغمى على جوه حق قال لك بط في مكانه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال عليه الصلاة والسلام أَيَعْمَدْ أَحَدُكُمْ الى أَخِيهِ فيقتله ان اعجبك شيء من اخوك في ما شاء الله تبارك الله سمي الله واذكر الله كويس قَالَ قال فليغتسل له وهذا دواء السموم دواء السم منه حتى مصص العقرب شنو سم السم, السم علاجه كده وعلاج العين لان السم سميه بالمص منه كيف قال الزول الطجاج عين يغسل لك داخلة إزاره داخلة إزاره الهدم التجوّد بيكون في عرضه يغسل لك يشطف لك في مويه المويه تحت ال الداخلية تحت دي ولا علاجي فوق ده تكب فوق راس الزول الطجاج ببكويس هكذا ده في البخاري مناسب أو أكتر هذا حديث في البخاري علاج العين وبدأ قال من امر ان يغتسل فليغتسل لأخره لأن الرسول عارف في ناس بعدين يبلنمهم تقول له انت طقيت نعيم أول حاجة تقي في التخارج <تصفيق> لو قلت له أسمع يفضل لي ولا اغسل لي على الراجع يقول لك مريت ويطق يخنقك العيد يخنق يقول لك أنا تخير العيد يقول لك يا أحمد عملت دعيات ضمة أدخل للمويا تبغى في التخارج منه أسمع كده قال ليك قال قال عليه الصلاة والسلام ومن أمر أن يغتسل أخيف أن يعتسل أحمد الضرخش إنه ويعتسل ممكن يتوضب يعني يتوضب يو مويت الوظو ما يتوضى في الوقت يتوضب في معون ويشيل الموية يمشي كبوها في زول الطعيم والرسول وراء الطريق الكبابيو يكبوها دفق واحدة من خلفه تجيبه وراء تكوفق الموية عشان السم جواؤه يطلع سمى الزورة تدخلوا ذا عشان يطلع عشان كده قيم داري ورين وقضي قال كيف يا أخوان ليقول لك الزورة عين وحارك العين محارة لكن كل سميت بالعين لأن العين أقرب المنافذ إلى الروح أولم يقول صلى الله عليه وسلم إذا خرجت الروح تبيعها شنو البصر ليه البصر لأن البصر أقرب شنو المنافذ إذا شنو إلى الروح العين حرّة الروح هي حرّة لماذا؟ قال ابن القيم هنا في المدارد وقد يكون الشخص مِعْيَانًا وهو أَعْمَى ها في ذول عميان وعينه حرّة هل رأي فيه وشنه؟ بس توصف له تقول لشهذا كذا كذي كذا كذا كذا، طوال يبدو فيه طوال يخبي في تليك بين في ذول؟ بصوت يقول صوتا سمين، زي السيف والله بعد ذلك الذول يكوس في الأنف والأزل والحنجرة <تصفيق> كنا نتحدث عن أصحاب نفس السمية، كما أن في الحيوانات والدواب نفس سمية، فإن في البشر من الخلق من نفسه شنو سمية. آه. ثم بدأ نقيم تحدث حديث فقهي، حديث شنو؟ فقهي. الحديث يقول. من اشتهر بانه معيان هل يجوز للحاكم حبسه عند الحنابلة يجوز للحاكم حبسه لان ذلك دفع ضرر عن المسلمين في ذو عين حاره طوال اشتهر اي ذو عرق والكل بلازم منه بخاف منه والله انا انا بعت بسول في في حته الناس لما نشوفه ما بيعمل حاجة كويس بلاوز منه ملاوز شديد ده نفسه سميه تكيفت بنفسية غضبية قد يكون فيها حزن أو كذا ويخوانا ما كل حاسد يستطيع أن يكون معيانا وكان كان الأغلب أستاذ أنهم شنو معيانين طيب لأن الحاسد إذا كتب وما نظر بنظرة غرضا الغرض منها الافساد قد لا يعين فقال ابن القيم يحبس وعلى امام المسلمين اطعامه وتصريف اهله لو عنده ذريه ياكلون ويشربه وكذا قال ابن القيم شبه الكلام بتاعه قال قال وذلك ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء ولا ينبغي ان يكون في ذلك خلاف لان هذا من باب نصيحه المسلمين ودفع الاذى عنهم يعني العين الحاره يشهدوا عليك ليه في المحكمه انو زد العين الحاره طوال يدخلوا الحراسه لكن ما يشيلوا مع مع الطوب ويشغلوا لا يقعدوا في اوضه مكيفه ويجيبوا لا فين. لحد ما ربنا يعالجه. اما يا اخواننا في شيء فاسد مرتبط بالعين ولكن في زول عينه حاره وهو راقد تقدر تكبر على شنو صارت جنازه وهذا كلام باطل ما صحيح هذا الكلام ليس بصحيح ذكر الإمام الدينوري محمد الله تعالى في كتابه حياة الحيوان الكبرى لإضافة لكلام القيم حياة الحيوان الكبرى ذكر إنه يتكلم عن طبعي الحيوانات قال الوسف قال هو الضب هو المعيان في الحيوانات في البشر في نسعين الحارة الضبع المحر في الحيوانات لي الضب هو ساحر الحيوانات أقرب إلى السحر ولذلك تجد أن الشيوخ في الضلال وأولياء الشيطان الذين يتعاملون مع الجن والسفلي يحضرون السفلي بالضب دي معلومة لازم تأخدها بجيب الضب بقتلوا لحد ما ينشف يبدو جوه يبدي يبغى قدامه ويبدو يقول في ترانيم وكده وكده بعد ذلك بزهروا من الشيطان واختيارهم الضب لانه الاوفق إلى السحب الدينوري يقول لو أن ضبا من علي محل عالي نظر الى لبن ثم ثققت بطنه لتجدن فيه لبنا ما جرى حس بس عين اللبن بعيد زي الطق العين طق العين بكيف كويس ودي بوريك علماء المسلمين القدامى كالدينوري تكلموا عن طبائع الحيوانات بالملاحظه والتجربة ما لا يمكن أن يكون الان موجود في الغرب وده ينفع مع ناس البيطره الضب خصيم الرب هذا اقرب الى الصواب لانه في حديث البخاري لما قال عليه الصلاه والسلام الوزق يقتل باول ضربه فمن فعل ذلك كتبت له حسنة حسنه قال لانه نفخ على نار ابراهيم وهذا ورد في السلسله الصحيحه في الاحاديث الصحيحه يا اخواننا في القران في حيوانات وقفت مواقف عجيبه على ما أرى لا أرى الهذهدة أم كان من الغائبين لو عذبناه عذابا شديدا أو لأسبحنه أو لأتيني بسلطان مبين فما كت غير بعيد قال أحط ما لم تحبه وجئتك من سبئ بنبأ يقين إني وجدت مرأة تملكهم وأنا الهذهدة في فهم كثير من الناس الدار يطلعوا مرة من البيت ويمشوا وشغلوها وتبقى رئيسة وتبقى هناك ما بتنفع في واحد بيحكي لي قال لي قال محق... لي مشينا زول دار يطعده سرق دار يطعده رجعنا حكم عليه قال يطعده اصل قاعد يبكي جاب كلام عاطفي يصدر العواطف قال له القاضي انا اكبر اخواني مركت من امي بيديني الاثنين وابوي ميت ارجع لأمي لي امي بيديه واحده امشي اقول لها شنو الزول قال لي المحامياتك قاعدهات منتظرات قضاياهم كتبك اي واحدة طلعت بالدير وراء وقشق في دموها تبكي دي بقى يا, يا ناس الرجل رجل للمرأة الفوارق لا بد أن تثبت المرأة يا اخوانا تستغل ما يعني كنا بالخروج لحاجات كنا ممكن تدفع في قيام المجتمع تساعد فيما يمكن أن تساعد فيه كويس؟ ولكن أن يكون الأصل أن تخرج المرأة هذا لا يمكن أن يكون وإلا انهار المجتمع لا بد يكون في زوج جوال بيت وزوال بر البيت ممكن مرة يتفقوا كل تمر البيت لكن المجتمع كله رجال وصالب البيع ممكن يكون قسر عندها خصوصيات محتاجة عندها أشياء المرة تعلمت علم ما في غيره غيرة والراجل شغال المرة برضو شغالة ممكن إخوانا حالات استثناء ولكن أن يكون الأصل أن تخرج المرأة من بيتها هذا ينافي الفطرة السليمة وقرن في بيوتكنا هذا الأصل الأصل لا يوجد يجد الاستثناء أن تخفج المرأة للتعليم وأن تعلم إذا جاز ذلك فيما تقدر عليه وأن تعمل فيما يليق بها في التمريض في غيره في غيره ممكن لكن الأصل هو أن يكون الرجل وين في العمل هذا هو سنوء الاصل فالمهم ابن القيم رحمه الله تعالى حاول أن يدلل على كلامه في حديثه عن النفوس قال رحمه الله حتى الرسول عليه الصلاه والسلام كان إذا رأى نوع من أنواع الحيوان في منامه أوله تأويلا يليق بالحيوان فمثلا قبل أعد رأى صلى الله عليه وسلم كأن بقرا تنحر قال أولت ذلك بأصحاب يقتلون. قال ابن القيم ما العلاقة؟ ما هي العلاقة بين البقر وبين الصحابة؟ قال رحمه الله أس أس البقر أنفع الحيوانات الأرض. الأرض ذي بالذات أنفع الحيوانات شنو؟ البقر والصحابة أنفع الناس للأمة. الص ما تقول لي الأمة دي كلها. ما في ذول قدام الصحابة هم الأنفع للأمة طيب. ثانيا البقر فيها صلاح وفلاح وفائدة والصحابة لا يمكن أن يأتيك من ورائهم ضرر قال رحمه الله البقر فيه سكينة وتواضع وذلول ورؤية الجواميس في النوم إذا رأيت جاموسا قد مات هذا يعني عظيما في المجتمع سيموت هذا تأويل ناس بالتأويل عند عند السلف أن رؤية الجواميس لأن الجواميس بالنسبة للبقر شنو كبارها وشنو وأحسنها طيب رأى عمر رضي الله عنه قبل موته النديك الروميا نقره ثلاث نقرات قال سأقتل على يد أعجمي بثلاث طعنات ما هي العلاقة بين الديك الرومي وأبو لؤلؤة المجوسي الديك الرومي شرس وأبو لؤلؤة المجوسي شرس الديك الرومي ليس من ديك المجتمع إنما هو عنه غريب وكذلك أبو لؤلؤة المجوسي طيب هذا مما تكلم عنه ابن القيم يجدر والافضل أن نختم هذا المشهد ثم قال ومن الناس من طبعه خنزيري الخنزير انه طبع سيء قال لك شفت دي, دي ملاحظه تستلف قال الخنزير تضع له طيبات قال لا ياكلها ولكنه ياكل قمامته بيأكل فضلاته قذر جدا في ناس برضو قادرين بالمستوى ده يقدم له الحلال فيختار الحرام يخلي والعصائر الصبح يمشي يشرف في العلاج بالله يعني كالنظمة خنزين ما هي الخنزين ذات يا, يا سور اتحن لك الطيبات من العصائر البودك للخبايث هذا كالخنزير يأكل رجيعه يا أخي أعوذ بالله وز. ومن النوع الخنزيري من قيم قال منه من يغض طرف عن المحاسن فلا يذكر إلا المساوي فيه ولا ما فيه انت زول فاضل عندك حيكة كتير خير ما بقول لزول عنده خير والله الشده الزول ما بعمل يقوله يشوفو لك بس غلطه يبسوكو لك غلطه ده يكرهو لك ذاته ما بيعينه يبقى يشره حسناتي وممكن يكون حتى بين الحق والدعم والخير يكون موجود شخص غلط في موقف يؤخذ هذا الموقف مقياسا ومعيارا فتهدم كل حسناته الماضية اخواننا هذا ضعف في الاخلاق ضعف في الانصاف ده, ده, ده خنزيري قال ومنهم من هو طاووسي همه التزين والتريش بس يعني شخص مدد جايه لك العطر ارقى انواع العطور نظيف ده من الدين لكن ما عنده علاقه بدينه بس نظيف ده ما بينفعله ده ماله طاووسي يهتم بشكله أكثر من شنو من جوهره، ومنهم احقد الحيوانات قال الجمل ذا القيم، فإنه لا ينسى لا إله إلا الله. والله في ناس تعمل له تغلب على غلط واحد عشرين سنة ما بيسالك وممكن بعد عشرين سنة تكون نجت. قلت زخنت زمان نلعب صغار أنت ما بعد ذلك يا أولاد يا زود يا خد لا ينسى حاق الجمع حاق ولذلك قال ابن القيم هذه علة رعاه الإبل أغلل من رعاه غيرهم من الانعام شوف الناس يرعون الإبل دير جاسين قسره شديد زي شنو زي الابل ولذلك ما استرع الله نبيا إلا شنو إلا الغنم ليه لأن في الغنم سكون ودعة والله يريد للأنبياء أن يكونوا على سكينة ودعة ولذلك الجمل أغلظ الحيوانات كبدا لا ينسى إساءتا طيب قال وأحمد دن نهاية وأحمد الحيوانات طبعا الخيل فإنه معقود في نواصيها شنو الخير إلى يوم القيامة والله يا اخوانا إلى يوم القيامة دي مهمة عشان ما تقول الطيارات والقطر والفي اكس ار سمع شنو والكامري جلت إلى يوم القيامة الخير لو قال مع في نوارسان خير كان كده معقول لأنه كان الحاجات الثانيه مظهرة لكن قال شنو إلى يوم شنو معناها أحسن من الحاجات دي كلها اي لكن مش معناها سلكبوعة لا لكن فيها خير يعني مش معنى الناس الناس راكبين الكامري انت تقول انا راكب حصاني ماشي الوزار شغال موظف بعد الوزار توقفت صار بمره ويقول انا جاكب. ارجع البيت واقطع الكبري يا زول اكلنا ما صح كده لكن اكيد ده انا بوريك انه الخيل فيها خير وهذا الخير شنو قال الى شنو الى يوم القيامه قال لي قال أشخيل أشرف الحيوانات نفوسا وأكرمها طبعة ولذلك من ساس الخيل تطبع به ومن رعى الغنم استفاد ومن رعى الإبل كان كبده غليظا وكان قاسيا جافا في طبعه ثم قال حرم الله أكل السباع والجوارح والطيور لما تورث آكلها من شبهة أو من التشبه بها. شوف بالمناسبة في حاجة مهمة جدا. هنا ذكر من قيمة. قال: الخيل إذا عرف أمه لا يطأها. الخيل إذا عرف أمه لا يطأها. فإن لم يكن إلا الأنثى ومن أنجبت وكبر وأراد لقاحها عصبوا شنو؟ عينه. لأنه عنده من المكارم ما عنده النفوس ومن القيم يتكلم حتى عن المعاصي ولكن ليس في مدارج السالكين في الجواب الكافي يقول ما من دابه في الأرض ولا طائري يطير بجناحي إلا من شنو أمثالكم تكلم عن بعض الطبائع من تطبع بطبيعة حيوان قال قلبه يتغير شبها بالحيوان وربما تظهر بعض آثار شبه الحيوان وعلاوته لمن دقق وهكذا تم المسخ في الاولين ربنا في امم عملوا شنو مسخهم الى شنو قرده شنو وخنازير ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا في صحيح مسلم قال اذا مسخ الله امتا قطع مثلها يعني فيناس ربنا مسخوا لجرد وخنازير بجلد وخنازير حيكونوا جرد وخنازير لحد ما يموتوا ولكن ما بينجبوا نهائيا يعني الجرد الحايمه ما هو بني اسرائيل دي الله والخنازير شنو الحايمه دي ما شنو ما بني اسرائيل بني اسرائيل وين بجرد وخنازير قاعدين لكن ما عندهم سلاله هذا افهم هذا كلام مهم بالنسبه كويس قال عليه الصلاه والسلام اذا مسخ الله امه امه شنو قطع نسلها وفي اخر الامه في امه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيمسخون الى قرده وخنازف هكذا قال عليه الصلاه والسلام يبيت اقوام من امتي قرب علم علم يعني جبل باتوا على لهوهم وخمرهم وقيناتهم نصوان غنا والخمرة شغالة قاعدة يعني منظمة كوز قاعدين وحصلة المغني قال أصبح الصباح وقد مسخوا إلى قردة وخنازير هكذا قال عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق هذه المشاهد مشاهد المعصية اللي يسموها شنو مشاهد المعصية شنو الحيوانية أن بعض الناس لا يستفيد شيء وهو كالحيوانات في عصيانه هذا مشهد أهل الضلال أما مشهد أهل الطاعب الثمان جنوا ليه ثمان يشنو مشاهد أهل الطاع في في المعاصي لما تقع المعاصي وحتى لا تستغرب أنا أقول لك شيء عشان تتبص تسوية ولدي يزور حديقة الحيوان ويعود يحكي لي كوصف عيان شو بعينه يقول يا أبتي إني رأيت مشاهدا تدع الحليم هناك كالحيران الولد جاني قال لي أنا شفت لي حاجات في جنس الحيوانات جي. يعني حيرتني إني وجدت الذئب يظهر بأسه في نعجة منهدة الأركان ورأيت ذيكن مدخما شبعا ولم يرم الفتاة لجاره الجوعان ورأيت ليثا خائرا متخاذلا وعرينه بقيادة الجرزان ورأيت سقرا غافلا واناثه مفتونة بالبوم والغربان الخيانة الزوجية ورأيت قردا فاسقا مترصصا يرمو إلى أنثى لدى الجيران ورأيت دبا كالكثيب ضخامه ويظن قامته كغصن البان ورأيت ثورة كم يظن خواره شدوا كشد بلاب للبستان ورأيت لحرباء ألف عباءة لتبدل الأحوال والأزمان والجنين بشيخة والثعلب المكار يمشي خاشعا متظاهرا بالزهد والإيمان فصرخت أقصر يا بني ولا تزد وصفا فتلك حديقة الإنسان هل دفيه أم ما في البشر فتلك حديقة الإنسان الذئب أرقى من بني الإنسان إنهم عاشوا بغير المنهج الربان بن آدم بدون شريعة واخلاق هو البهائم الذئب أحسن منه الأوصاف الجانة للحيوانات الشافة بتقافي البشر هل رأيت قردا فاسقا متلصصا يرمو إلى أنثالة الجيران لقاك ولا ما لقاك لقاك ولا ما لقاك شو لما في ولا ما هل رأيت هذا هل رأيت صقرا غافلا واناثه مفتونه بالبوم والاغتباء هل رأيت النفاق ثورا خائرا يظن خواره شدوا كشدو بلابل البستان هل رأيت ليسا خائرا متخاذلا وعرينه بقياده الجوزاء لا يقول ما نادت ازود احتاج قال لي ولدو فصرخت اقصر يا بني ولا تجد وصفا فتلك حديقه الانسان هذه مشاهد المعصيه شنو؟ الحيوانيه التي تحط الانسان من قمة الكرامة الإنسانية إلى حضير البهيمية والحيوانية والشهوانية نسأل الله السلامة والعافية نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم ولم ننتهي بعد من منزلة التوبة أسأل الله تعالى أن يوفق ويتقبل. يتقبل الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته